لا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستعشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم إني أعلَتُ لهم وأسرَّتُ لهم إسراراً فقل تُستغفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ وَفّاً يُرسل السماة عليكم إدراً ويمددكم بأموالي وبنين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 124. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 125. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 126. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده